قد دعاني للجهاد وللفدى أماه إني زاحف للخلد لن أترددا إذا سقطتم مددا فالموت ليس يخيفني ومنايا أن أُش تشهد ومنايا أن أُش أمه ديني قد تعاني للجهاد وللفداء أمه إني زائف للخلد لن أتردد أمه ديني قد تعاني للجهاد وللفداء أمه إني زائف للخلد لن أتردد أماه لا تبكي علي إذا سقطت مادة أم أماه لا تبكي علي إذا سقطت مادة فالموت ليس يخيفني وهناي أن تشهدى ومناي أن أستاشدى الله أكبر كلما صوت القنابل زغردى الله أكبر كلما صدح الرصاص وغرد الله أكبر كلما صوت القنابل زغردا الله أكبر كلما صدح الرصاص وغرد الله أكبر لن تضيعي ماء إخواني سدى الله أكبر لن تضيعي فاأإخواني سدد، فإن النصر أقبل ضاحك والحق زاد تواقد والحق زاد تواقد أمّا ديني قد عاني للجهاد وللفداء أمّا إني زاحف للخلد لن أترادّ أمّا ديني قد دعاني للجهاد وللفداء أماه إني زاحف للخلد لن أتردد أماه لا تبكي علي إذا سقطت ما أدد أماه لا تبكي علي إذا سقطت ما فالموت ليس في فوني أن يا ان أن وهنا يا ان استشهد لا بل خنوع وهامنا عالم علا طول مدى نقب الصغار ولو اعد لنا المدى نأبى وهامنا علم على طول المدى نأبى الصغار ولو أعدى الذاجحون لنا المدى نأبى الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى نأبى الركون إلى الطغاة الحاقدين, الحاقدين على الهدى فالحر يأبى أن يلين وأن يهادن مفسدا أو أيهارينا مفسدا أمم هديني قد دعاني للجهاد وللفداء أمم هو إني زاحف للخلد لن أتراجع أمم هديني قد دعاني للجهاد وللفداء أمم هو إني زاحف لل قلدي لن أتردد أمّه لا تبكي علي إذا سقطت مادد أمّه لا تبكي علي إذا سقطت مدد فالموت ليس يخيفني ومنايا أن أستشهد ومنايا أن أستشهد